إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَطُمَأَنُوا بِهَا Aulake mõواهم النار بما كانوا يكسبون Inna الذine آمنوا وعمilوا الصالحات انهم تجري من تحتهم الانهار في جنات نعيم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 وَلَو يُعَِّل اللَّلَِّ سِ الشَّرُ وَسْْت جَلَهُُمْ بِالخَائيدِ لَ قُضِيَ 11. 12. 13. 13. 14. 15. 15. 15. 15. 16. 16. 16. اُن قاعدا او قائما فلم ما كشفنا عنه ضره مر كالم لم يدعنا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 ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنون